السلاح الاول وهو سلاح الايمان الذي ينبغي أن نتمسك به جميعا فلا امانه لمن لا ايمان السلاح الثاني السلاح العسكري او الاعداد العس الاعداد احر اعذ لهم استطعت من قوه ومن رباط الخيل ترهون به عدو الله وعدوكم صدت التقوى بالرياض يقدم السلاح الثالث يعد من اهم الاسلحه في هذا الزمان على وجه الخصوص هل نملكه؟ كلنا نملك تفعيل هذا السلاح على جميع المستويات ومع ذلك فنحن نقصر تقصيرا بينا واضحا في الاستفادة منه ما هذا السلاح؟ السلاح المال السلاح الاقتصاد السلاح الثالث السلاح الاقتصادي الذي ينبغي أن يستخدم في كل حين ومن قبل كل فرد مهما على شأنه او صغر شأنه يا أيها الذين آمنوا وان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم الغرب. يستخدم هذا السلاح في سبيل النصرة منهجه وفكرته حصار. مضروب على كوبا حصار. مضروب على كوريا الشماليه حصار. مضروب على يوغسلافيا مضروب على ايران ليبيا العراق السودان حصار حصار حصار حصار, حصار سليه سليه. سليه. تعال كلما دعم بلما كل ازداد الشر قوه كانت النتيجة أن هذه الشركة أعلنت انسحابها من التنقيب عن البترول في السودان تعالي. وكانت النتيجة ان البقالات التي كانت تبيع الشر أيا كان نوعه بدأت تضمحل شيئا فشيئا كانت النتيجة أنه بعد فترة يسيرة وإذا بصاحب محطة يعلن عن تقبيلها ليش لأن الأرباح قلع وإذا به يعلن ان البقالات السلاح الثالث هذه مقدمة بسيطة موجزة حول هذا السلاح السلاح الثالث السلاح الثالث محاضرة للشيخ إبراهيم بن عثمان الفالس نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن ينفع بهذا اللقاء وأن يجعل يجعله حجة لنا لا علينا أيها الأحبة الكرام إن الحديث في هذا اللقاء الذي يجمعني بكم سيدور حول عنوان مستقى ومأخوذ من السيرة النبوية هذا العنوان هو السلاح الثالث السلاح الثالث وكما تعرفون وتعلمون أهمية سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولعل يعطيكم لمحة أو ربما مقولة مختصرة وموجزة توضح لكم هذه الأهمية يقول ابن حزم رحمه الله تعالى لو لم يكن من معجزاته صلى الله عليه وسلم إلا سيرته لكفا يعني أنظروا إلى قصر هذه العبارة وإلى جمالها ولذلك نريد أن نقف. وقفات جزئية مع بعض أجزاء السيرة النبوية الشريفة ثم نحاول تنزيل هذه الوقفات على الواقع المعايش الملموس الذي نعيش في خضمه في هذا الزمان أيها الأحبة السلاح الثالث هو ما سأطرحه وأتحدث عنه قد يسأل سائل ويستفسر مستفسر ويقول ما معنى هذا الكلام أو ما معنى هذه العبارة أو ما معنى هذه الجملة لدينا السلاح الأول الذي ينبغي أن نتمسك به جميعا وهو سلاح الإيمان سلاح الإيمان فلا أمان لمن لا إيمان له هذا السلاح هو السلاح الذي يعد في المرتبة الأولى وهو الأصر بل وهو القاعدة الذي ننطلق أو ينطلق منه كل سلاح آخر أما السلاح الآخر أو الثاني فهو السلاح العسكري أو الاعداد العسكري الاعداد الحربي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه أما السلاح الثالث فهو سلاح المال سلاح الاقتصاد السلاح الاقتصادي الذي وللأسف الشديد كلنا نملك تفعيل هذا السلاح على جميع المستويات ومع ذلك فنحن نقصر تقصيرا بينا واضحا في الاستفادة منه إذن هذه مقدمة بسيطة موجزة حول هذا السلاح السلاح الثالث أو السلاح الاقتصادي أحبة الكرام هو سلاح طبق من قبل أعداء الإسلام على أهل الإسلام وطبقه أهل الإسلام على من عاد الإسلام وأعطيكم وقفات ولمحات من السيرة النبوية فقط وبعد ذلك ننتقل إلى الواقع المعايش وإلا لو استعرضنا التاريخ الإسلامي بأكمله من بداياته إلى وقتنا هذا لرأينا أن هناك كم هائل من النماذج والأمثلة حول استخدام هذا السلاح الذي يعد من أهم الأسلحة في هذا الزمان على وجه الخصوص عندما أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة, الدعوة الجهرية أعلنها على الملا. وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجع الواحد تل والآخر بشكل متتابع بشكل متسارع وبدأ الناس وبدأ العدد يزداد وبدأت الأمة الإسلامية تتكون تتميز تظهر تبرز وإذا بالأعداء من كفار قريش يقض مضجعهم وضاجعهم تقض وحياتهم تتنكد ماذا يصنعون ماذا يفعلون إنهم أمام حقيقة تفرض نفسها أمام واقع يفرض نفسه في مقابل هذا الكم الهائل من الركام الزائف من عبادة الأحجار والأوثان والأشجار والخرافات المنتشرة في ذاك المجتمع فماذا فعلوا يترى؟ استخدموا الوسائل المختلفة لحرب هذه او هذا التجمع الصغير بقيادة المصطفى عليه السلام استخدموا عدة وسائل ومن الوسائل التي استخدموها وسيلة السلاح الثالث الحصار الاقتصاد فكان حصار الأهل الإسلامي في شعب أبي طالب حوصروا في الشعب اجتمعوا في شعب أبي طالب ثم بعد ذلك كان حصارا مريعا كان حصارا رهيبا كان حصارا قاسيا ومن قسوة هذا الحصار أنك لا تتخيله إلا بالأمثلة لا تستطيع أن تتخيل أثر هذا الحصار إلا من خلال الأمثلة والأمثلة كثيرة أعطيكم نموذج واحد فقط لا غير يقول سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرجت في إحدى الليالي لأبون ليقضي الحاجة يقول وعندما جلست على الأرض وإذا بي أسمع قعقعة تحت بولي صوت يقول فتلمست هذا الشيء يقول فوجدته أو فوجدته قطعة من جلد بعير يابس قطعة من جلد بعير يابس مرمية ومدفونة أو من دفنة تحت الترام يقول فأخذتها وفرحت فرحت بها فرحا شديدا ثم ذهبت بها وغسلتها وطبختها وأكلتها انظر إلى أي مدى وصل هذا الحد من الحصار الاقتصادي ولذلك أكل الصحابة ومعهم المصطفى عليه السلام أوراق الشجر وانتهت الأوراق وأكلوا بعد ذلك لحاء الأشجار أي ما يغطي جذع الشجرة ما يغطيه يصاروا يأكلون من شدة هذا الحصار ولكن إيمانهم كان جبار إيمانهم كان قوية كانوا مقتنعين بما يحملون من عظم هذه الرسالة التي جاءهم بها المصطفى عليه السلام ولذلك لم يؤثر فيهم هذا الحصار على الرغم من أنه طالت مدته وامتدت أيامه ولياليه إلا أن هذا الحصار كأن لم يكن بل وقد ازداد إيمانهم درجات. لما؟ لأنهم يعرفون أن هذا من الابتلاء الذي ينبغي عليهم أن يتحملوه وأن يصبروا عليه الصورة الثانية عندما هاجر أهل الإسلام إلى المدينة بأمر من المصطفى صلى الله عليه وسلم ما الذي حصل؟ قامت قريش بالاستيلاء على كل مقدرات من هاجر كل من هاجر فقد ترك أو إذا هاجر المهاجر فإنه يترك بيته يترك أثاثه يترك الشيء الذي لا يقدر على حملة فإن كل ما ترك سيطر عليه وأخذ واستولت عليه قريش بل وتعدت قريش هذه المرحلة بأن تابعت كل من يهاجر وألزمته ألا يأخذ معه شيء مهما كان هذا الشيء قليلاً وأعطيكم صورة أخرى عندما هاجر صهيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقبيل خروجه من مكة وإذا به يحاط بكوكبة من الفرسان فقال له ماذا تريدون قالوا له جئتنا إلى مكة صعلوك لا تملك شيء والآن تريد أن تخرج بمال حصلته من بين أظهرنا لا يكون هذا أبدا قال أرأيتم لو تركت لكم المال أتتركونني؟ قالوا نعم فترك لهم كل ما يملك حصيلة العمر تحويشة العمر مثل ما يسمى تركت لمن؟ لهؤلاء الكفار فذهب إلى مكة إلى المدينة ولا يحمل بين جنبيه إلا قلب مليء بالإيمان وعندما رأى المصطفى عليه السلام قال له ربح البيع أبا يحيا ربح البيع أبا يحيا إذن هذه الصورة كذلك من الصور من الصور الأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة واستقر الوضع هناك وبدأ يرتب أموره وأمور من أسلم من أهل المدينة وآخر بين من هاجر ومن كان من أهل المدينة أقول المصطفى عليه السلام كان ينظر بعين حذرة إلى اليهود اليهود كانوا يستخدمون أسلوب الحصار الاقتصادي ضد الأوس والخزرج ولذلك كانت الأوس والخزرج يسيرون أو كانوا يسيرون اتباعا لليهود كان اليهود يستدلونهم لما؟ لأنهم كانوا يملكون زمام الاقتصاد في المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أراد خلخلت هذه المعادلة فلا يمكن أن يترك أمر الاقتصاد بأيدي اليهود إذن لابد من التقوية الاقتصادية لأهل المدينة كيف تكون هذه التقوية برد الصاعي على قريش الذين أرادوا تدمير الأمة الإسلامية اقتصاديا بأن يرد لهم الأمر كما فعلوا وكما قاموا بفعله أثناء هجرة المسلمين أو المسلمون إلى المدينة فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يسير القوافل من المدينة إلى البحر الأحمر مسافة قد تتجاوز المئة أو مئتين أو مئة وخمسين كيلومتر الله أعلم ما أدري عنها لكن بدأت القوافل أو قوافل الرقابة والمراقبة تسير تتابع أي قافلة تنطلق من مكة إلى الشام للتجارة أو تعود من الشام محملة بما باعوه واشتروه في الشام وكانت هذه القوافل تترصد او كانت هذه القوا قوافل دوريات المراقبه تترصد القوافل الذاهبة والائبه فوجدت قريش أن هناك صعوبه في التنقل فغيروا الطريق صاروا يتجهون من مكه إلى جهه نجد الى جهه نجد او قريبا منها ثم إلى الشام وعند ذلك نقل المصطفى عليه السلام او زاد المصطفى عليه السلام جوانب المراقبة حتى وصلت الدوريات من المدينة إلى قريب منطقة نجد يعني تخيل إلى, إلى قريب الرياض يعني ألف كيلو تقريبا منطقة مراقبة من قبل الجيوش الإسلامية ضد القوافل المشركة فكان هذا الأمر صعبا على قريش إلى درجة عجيبة ولكن قريش على التجارة يعد أصلا والله سبحانه وتعالى امتن عليهم بهذا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فكان هؤلاء بي بي بتوقف تجارتهم قد تضرروا تضررا شديدا فهم أمام أمرين إما التوقف وتتوقف الحياة بناء على ذلك أو البحث عن طرق أخرى ففعلا بحثوا عن طرق أخرى وصارت القوافل تتجه من مكة إلى نجد لاحظ إلى الرياض مثلا ثم من الرياض إلى العراق ثم من العراقي إلى الشام انظر إلى بعد المسافة. إلى بعد المسافة خوف الحصار خوف الحصار الاقتصادي ونتج عن هذا الحصار الاستلاء على عدة قوافل صغيرة يعني استولى أهل الإسلام على مجموعة من القوافل البعض يستولون عليه والبعض يفلت من أيديهم وكادت أعظم قافلة لقريش تقع في أيدي أهل الإسلام عندما جاء أبو سفيان من الشام ومعه ألف بعير محملة بأقوات وخيرات لقريش فتابعها المصطفى عليه السلام على عجل ومعه مجموعة من الجند يتجاوزون أو يتجاوز عددهم الثلاثمائة ولكن القافلة فرت ولكن القافلة نجت ووقع بدلا من القافلة عدد من زعماء قريش صرعا وقتلا عندما قرروا مواجهة الجيش الذي كان يخطط للإستلاء على القافلة وهي ما نعرفه أو ما يعرفه معركة بدلا استمرت قريش تسير القوافل عن طريق نجد ولكن جاءتهم طامة جديدة طامة اقتصادية جديدة ما كانوا يتوقعون حصولها بأي صورة من الصور هذه الطامة أخذت شقين إثنين لقد جاء رجل مشهور وبارز وبين المعالم عند كل قريش والتقى بالمصطفى عليه السلام اقتنع بالإسلام أعلن إسلامه ثم عند ذلك رجع إلى بلاده من هو هذا الرجل؟ هو ثمامة ابن أثال الحنف رجع إلى نجد ومكث في بلاده وأراد أن يخدم دينة أراد أن يستخدم السلاح الثالث استخدام مميز وفعلا استخدمه ماذا فعل؟ أولا أرسل رسالة إلى كفار قريش يقول في هذه الرسالة والله لا تصل إليكم حبة حمطة حتى يأذن محمد صلى الله عليه وسلم طيب إذا منعت عنهم الحمطة هناك أشياء أخرى يستخدمونها هناك معلبات هناك أرز هناك خبز لا لا كل هذا غير موجود معتمد العرب في ذاك الزمان في الغذاء على الحمطة على هي الغذاء الأول والرئيس إذن عندما قطعت عنهم الميرة بهذه الصورة ولا بديل فإن الأمر سيكون شاقا عليهم وفعلا صار شاقا بدرجة غريبة ما الغرابة في هذا الغرابة أنهم بحثوا عن مخرج ما هو المخرج هل ذهبوا إلى ثمامه ذهبوا حاولوا بدلوا لا نتيجة ثم بعد ذلك خرج وفد على مستوى كبير على مستوى كبير من مكة إلى المدينة لمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحاولة استعطافه ومحاولة التذل بين يديه ليأذن لثمامه بإعادة ضخ الحنطة مرة أخرى إلى أهل مكة فعندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلتهم وخضوعهم وخنوعهم ورأى أن هذا الحصار الاقتصادي قد آتى جزءا من ثماره عند ذلك أذن لثمامة بأن يعيد إرسال أو تصدير الحنطه إلى منطقة مكة المكرمة واستخدم كذلك ثمامة منهج آخر وهو منع القوافل القرشية من عبور منطقة نجد إلى العراق إلى الشام منعه كذلك فكان هذا فيه شدة إضافية على كفار قريش ونظروا كيف أجد الحصار الاقتصادي وآتى ثمار ليست باليسيرة وجعلت قريش تعرف أن كبرياءها وتعاليها واعتزازها بنفسها ممكن أن يدمر بوسيلة واحدة وليس وهناك وسائل كثيرة لتدمير هذا الاعتزاز ولعل هذه الوسيلة أي الوسيلة الاقتصادية أو وسيلة المال من الوسائل التي أثرت في هؤلاء القوم من كذلك الوقفات ما حصل بعيد صلح الحديبية بعد صلح الحديبية وتم تعرفون قصة الصلح وما فيها من شروط وكان من نتيجتها أن هناك بعض الصحابة الذين لم يدخلوا المدينة إنما توجهوا بعد أن هربوا من سجون قريش إلى المنطقة الواقعة بين المدينة والبحر وصارت صارت تجمعهم تجمع كبير ورقابتهم للطريق رقابة أشد من الرقابة السابقة مع وره سلم قد قطع الرقابة قطع الرقابة للصلح بناء على الصلح فهؤلاء القوم شددوا الرقابة على القوافل وصاروا يسيطرون عليها إذن حصار اقتصادي أجدى حتى أن قريش أذنت بعد ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم بإدخاله لهؤلاء القوم إلى المدينة وإلغاء الشرق الذي فرضوه أن أي مسلم يخرج من مكة إلى المدينة فلا بد لأهل الإسلام من إعادته مرة أخرى إليه هذه الوقفات من السيرة النبوية وما أكثر الوقفات حقيقة لكن الوقف الوقت لا يسمح بعرض كل الوقفات أقول تعطينا دلالة على مدى أهمية السلاح الثالث السلاح الاقتصادي الذي ينبغي أن يستخدم في كل حين ومن قبل كل فرد مهما على شأنه أو صغر شأنه وأنتم ترون وتعرفون وتشاهدون كيف أن الغرب الآن يستخدم هذا السلاح في سبيل نصرة منهجه وفكرته يعني الغرب الآن مثلا لو أخذنا نماذج ستجد ان هناك حصار مضروب على كوبا هناك حصار مضروب على كوريا الشمالية هناك حصار مضروب على يغزلافيا هناك حصار مضروب على ايران هناك حصار مضروب على بعض الدول الإسلامية او بعض الأنظمة كليبيا والعراق والسودان هناك حصار مضروب من قبل دول تملك الاقتصاد تملك المال تملك عجلة السلاح الثالث فتستخدم هذا الحصار في سبيل الضغط على هذه الدول لتنفذ هذه الدول الفكرة التي تريدها والمنهج الذي تسعى إلى تحقيقه وقد ورد في حديث في كنز العمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوشكوا أن لا يجبى إلى العراق قفيز ولا درهم يوشكوا أن لا يجبى إلى العراق قفيز ولا درهم وأنت ترى الآن آثار الحصار الاقتصادي فلا يجلب له المال ولا يجلب له الطعام إلا بنسب بسيطة جدا وهذا في سبيل الضغط على الحكومة في ذاك البلد لتحقيق اهداف معينة من قبل الضاغط أي كان هذا الضاغط كذلك يستخدم الغرب الذي يملك عجلة الاقتصاد هذه الـ الـ هذا السلاح في سبيل تحقيق أهدافه عندما يقدم فعندما يقدم مساعدة أو مادة لبلد ما أو لدولة ما أو لحكومة ما فإنه يربط هذه المساعدة بتحقيق اهداف معينة يريدها ويسعى إلى تحقيقها إذن هذه المسألة مسألة ليست غائبة عن, يعني عن الواقع انما هي تتكرر في كل ساعة في كل لحظة في كل حين ولذلك لا بد من أخذ الدرس والعبرة منها وتنزيل ما كان يحصل. في عهد الصحابة وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على الواقع المعايش أو بمعنى أدق استغلال هذا السلاح لخدمة ونصرة دين الله سبحانه وتعالى في احدى المدن الكبرى في كندا اجتمع عدد كبير من الطلاب مع عدد كبير من المدرسين وبدأوا في مناقشة قضية يتخيل طلاب ومعهم الأساتذة يناقشون قضية ما هي ربما قضية تتعلق بمناهج قضية تتعلق بالمدارس لا يناقشون قضية غريبة هذه القضية ما هي يقولون إن هناك شركة كندية تنقب عن البترول في السودان وقد اكتشفت البترول فعلا وهذه الشركة الكندية عندما اكتشفت البترول تقاسمت الأرباح مع الحكومة السودانية اجتمع الطلاب وبدأوا يناقشون مسألة مهمة وهي ان هذه الشركة عندما تنقب عن البترول وتعطيه جزء كبير منه للحكومة السودانية فإن الحكومة السودانية تبيع البترول وتشتري به سلاح هذا السلاح سيوجه لمن؟ للنصارى في الجنوب سيوجه لحرب النصارى في الجنوب إذن الشركة الكندية الآن تناصر الحكومة السودانية أو تناصر المسلمين على النصارى في جنوب السودان فمعنى هذا أن الشركة الكندية ضد النصارى إذن لا بد من تحذيرها ومن ثم مقاطعتها إن لم تنفذ التحذير وفعلا وجه لها تحذير شديد اللهجة من قبل نقابات المعلمين والطلاة ولكنها لم تلقبالها فكانت النتيجة دعوة على مستوى الدولة بأكملها ومظاهرات كبيرة جدا واعتصامات واستغلال الاعلام لتفعيل هذا الأمر وكانت النتيجة هبوط شديد جدا في أسهم هذه الشركة التي كادت أن تعلن إفلاسها كادت تلاحظ ان تعلن افلاسه لماذا السبب ان اسهمها صارت لا قيمه لها ما في احد يشتري ما, ما في احد يقدر يشتري الاسهم ليش لانه اذا اشترى الاسهم ساعدها ونصرها فصار العرض عرض الاسهم كبير والشاري قليل وكانت النتيجه ان هذه الشركة اعلنت انسحابها من تنقيب عن البترول في السودان فحقق هؤلاء باستخدام السلاح الثالث المنهج الذي يريدون في سبيل مناصرة ملتهم ودينهم في احدى المناطق في شرق المملكة في إحدى مناطق شرق المملكة كان هناك شركة ألبام مشهورة وكان سوقها دارج وكانت مبيعاتها مرتفعة وفجأة وإذا بالمبيعات تنخفض بنسبة عالية جدا وبطريقة فجائية انخفضت المبيعات مبيعات الألبان ومشتقاتها فصارت الشركة تضرب أخماسا بأسداس ما الذي حصل هل هناك سوء في التصنيع أو في التعليب أو في التسويق كل ذلك قد يكون صحيحا ولكن أن تنخفض المبيعات فجأة في يوم واحد بطريقة فجائية هذا أمر غريب فأرسلت مجموعة ابن الخبراء أو فارسلت مجموعة من الخبراء إلى هذه المنطقة لدراسة الأمر هل هناك سوء لتصنيع المادة أو تعليبها أو تسويقها وإذا بهم يكتشفون أن السبب في هذه المقاطعة أن مدير فرع الشركة في ذاك البلد من أو على ملة أهل البلد على ملة ومنهج أهل البلد وكانت عليه ملاحظات مالية وإدارية فعزل وعين بدلا منه رجل على ملة أخرى أو على منهج آخر مخالف لمنهج أهل البلد فقام أهل البلد بالدعوة لمقاطعة هذه الألبان على شهرتها وبروزها واعتلائها القمة وعندما علمت الشركة بهذا الخلل الذي أو بهذه المشكلة قامت بتعيين شخص آخر على ملة أهل البلد غير الشخص الأول فعادت المبيعات مرة أخرى كما كانت إذن انظروا إلى أسلوب السلاح الثالث كيف استثمر وكيف أثمر كيف فعل وكيف انتج وهذه القضية تحتاج منا إلى تمع أكثر فأكثر في إحدى القرى كان هناك بنك ربوي. بنك ربوي هذه القرية لا تحتمل إلا بنك واحد فرع واحد لبنك واحد فهذا البنك الربوي ينشر الربا علانيا ويدعو إلى تبنيه علانيا فقام مجموعة من الإخوة بدراسة الموضوع كيف يحاربون الربا في بلدهم كيف يمنعون نشر الربا الذي هو من أكبر الكبائر عن بلده طبعاً هم لا يستطيعون أغلاق البنك لا يستطيعون إغلاقه فماذا يصنعون يا ترى؟ اسلوب المقاطعة بدأوا في زيارة من يتعامل مع هذا البنك عرفوا بحكم أنهم في قرية واحدة أن هذا البنك قد سجل فيه عدد من الناس فلان وفلان عشر عشرين خمسين مئة عرفوا هذا ثم بعد ذلك بدأوا في زيارتهم بعد أن تسلحوا بسلاح العلم بعد أن تسلحوا بسلاح العلم وفقه المسألة واستعدوا للمحاورة والمناورة والجدل والمناقشة والإقناع ثم بدأوا في الزيارات المتتابعة كل واحد يذهب إليه يقنع ويبين له سوء صنيعا ويبين له خطورة فعله وفي النهاية يحتج ربما بعضهم بأنه لا بنك في آخر فيقولون له نحن نخدمك ان أردت أي خدمة من بنك لا يتعامل بالربا في القرية المجاورة نحن نذهب صباح مساء صباح مساء تريد تسديد تريد إذاع تريد سحب نحن نخدمك بهذا وأنت في بيتك اتصل بها بالتليفون فقط ونحن نأتي ونأخذ الفاتورة منك مثلا ونذهب ونسددها ونعود بها إليك وأنت جالس في بيتك خدمة إضافية وفعلا بدأ الناس يسحبون أموالها شيئا فشيئا ويدعونها في البنك غير الربوي في القرية المجاورة وإذا بالبنك يبقى الأيام المتتابعة لا يدخله مراجع لا يدخله مراجع وبدأ البنك يقلص من عدد موظفيه وشيئا فشيئا وإذا بالبنك يصبر ويصابر ولكن لا فائدة ثم في نهاية المطاف وإذا به يعلن الرحيل غير مأسوف عليه ويأتي بنك غير ربوي ويحل محله وفي نفس مكانه وفي نفس مكان انظروا أسلوب استخدام السلاح الثالث بالطريقة الشرعية بالطريقة السليمة بالطريقة الصحيحة كيف أثمر ثمارا ليست باليسيرة فتطهر بلدهم من بنك يعلن الحرب على الله وعلى رسوله أيها الأحب نحن نعرف ونعلم أن القليل إن كان دائم ومتتابع ومتواصل فإن آثاره عظيمة ونتائجه لا تقدر بثمن وهذا الأمر قد بينه الإسلام وحث عليه الإسلام بشكل بين وواضح فالقليل الدائم خير من الكثير المقطع وكما تعرفون حديث المصطفى عليه السلام لا تحقرن من المعروف شيئا لا تحقرن من المعروف شيئا وهذا الشيء وضح في عدة أمثلة من خلال روايات مختلفة للحديث لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق يعني بمعنى أن المعروف مهما قل فإن له أثر له نتيجته له نتيجته الملموسة المقطوفة وكما تعرفون كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدان من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاه لاحظوا الآن أنا أريد أن أذكر هذه الأمثلة وهذه الأدلة للوصول إلى هدف الوصول إلى نتيجة أريد مني أنا ومنكم أنتم أن نحققها من شيء مسموع إلى واقع ملموس يقول المصطفى عليه السلام من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتاً في الجنة تعرفون القطى هو الطير نوع من الطيور الصغيرة والمفحص عندما يفحصوا بقدمه في الأرض فمفحص القطى مساحة بسيطة جدا. يعني ربما صانتي في صانتي طيب هل هناك مسجد مساحته صانتي في صانتي لا يوجد لا يوجد إذن معنى هذا أن من ساهم في بناء مسجد ولو بأقل القليل وبأيسر اليسير فإن الله سيجازيه بشيء عظيم لا يتصور بنى الله له بيتا في الجنة إذن عندما أقدم ريال فقط ريال في بناء مسجد واحد أعلم عن استقبال تبرعات لبناء مسجد ثم جيت أنا بريال أقدم الريال ولا ما أقدم لا أقدم الريال قدم الريال لأنه سيكون مفحص قطاه سيكون مفحص قطاه وسيكون لهذا الريال إن كانت النية خالصة في تقديمه وقبله الله سبحانه وتعالى سيكون اثره عظيما يوم تلقاه ويوم تقوم بين يديه إذن الشيء القليل مؤثر الشيء اليسير مؤثر طيب هذا الكلام بأكمله يدعوني الآن للانتقال إلى صور أخرى متعلقة بآثار السلاح الاقتصادي على المستوى القليل أو المستوى اليسير البسيط لو أن إنسانا ذهب إلى بقالة ودخل ليشتري منها غرض بسيط يسير علبة زبادي مثلاً بريال واحد ثم خرج منها وقابله صاحب الله وقال له يا أخي ليس تشتري من البقالة هذه لماذا تشتري من هذه البقالة قال لي وشي الإشكالية قال لي يا أخي هذه البقالة تبيع الدخام مثلا أو تبيع المجلات الفاسدة فلماذا تشتري منها قال يا أخي هذا الريال بس أنا ما اشتري بريال بحث أن الزبادي هذا ما في أرباح إلا بسيطة جدا أرباح يسيرة قرشين بس مثلا أو ثلاث قروش نقول نعم هي ثلاثة بروش لكن انظر إلى قاعدة من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه وانظر إلى قاعدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فأنت عندما دخلت هذه البقالة دعمت مصدر الشر فيها بهذا المبلغ البسيط اليسير فارتفعت أرباح هذه البقالة بنسبة يسيرة بسيطة وبالتالي ساهمت في دعم الشر ولو بأقل القليل ولو بأقل القليل وكلما دعمت كلما ازداد الشر قوة. قوة نعم ازداد قوة ليش لماذا لأنك لست الوحيد ولست الأول ولست الأخير سيكون هناك العشرات الذين ينظرون بنفس من فيبقى الباطل منتفشا قويا وتبقى أنت داعما لهذا الباطل في إحدى الحارات قرر إمام المسجد استخدام اسلوب السلاح الاقتصادي أو السلاح الثالث فدعى مجموعة من الأئمة الذين يسكنون أو الذين في نفس الحارة أئمة مساجد أخرى وبدأ في طرح فكرة تبني محاربة كل مصدر من مصادر الفساد داخل محيط الحارة التي يسكنونها فبدأ المنهج عن طريق إقناع أهل الحارة إما في المسجد أو في الجلسات التي يلتقون فيها في كل أسبوع أو كل شهر أو غير ذلك وبدأت القناعات تنتقل إلى أفعال وبدأت الأفعال تؤتي الثمار وكانت النتيجة أن البقالات التي كانت تبيع الشر أيًا كان نوعه بدأت تضمحل شيئًا فشيئًا وبدأت البقالات التي لا تساهم في نشر الفساد في المجتمع تتوسع شيئًا فشيئًا كيف حصل ذلك؟ يقول او يضرب مثال على بقالة كبيرة ثلاث أو أربع فتحات وبقالة قريبة منها عبارة عن فتحة واحدة فقط فتحة واحدة فقط يقول بعد, بعد أن اقتنع الناس من خلال عدم التعاون والتعامل مع هذه أو هذا المكان الذي يبيع الشر من دخان ومجلات فاسقة وغيرها يقول بدأوا التعامل مع البقالة الصغيرة بدأت الأرباح تزداد وبدأ يرى حاجة الناس إلى هذه السلعة وتلك السلعة والمكان ضيق فبدأ يفكر الاتساع وإذا به يأخذ المحل الذي جاوره ويوسع بقالته ذهب صاحب البقالة الأخرى لينظر إلى أرباحه وإذا بها تقل وإذا بزبائنه يقلون وإذا بالعمالة لا داعي لها كلها فبدأ يقلص وبدأ شيئا فشيئا يتقلص فبدل أن تكون أربع فتحات وإذا بها ثلاث وإذا بها ثنتين وشيئا فشيئا وإذا به يعلن أن البقالة للتقبيل انظروا نتيجة مثمرة عن طريق استخدام اسلوب السلاح الثالث بمعنى أنك أنت مطالب على يعني أنك لا تملك شيئا ربما إلا أنك مطالب بأن تستخدم كل قرش, كل قرش في جيبك تستخدمه في دعم هذا المنهج حتى يؤتي ثمار في نفس الوقت كان هؤلاء الأشخاص يدعون إلى مقاطعة محطة بنزين موجودة في الحارة لماذا؟ لأن هذه المحطة قد وضعت مكان صرف أو صراف لبنك الربوي صراف لبنك الربوي صاحب المحطة وضع جهاز الصرف لجذب الزبائن لجذب الزبائن يعني أن تأتي تعبي بنزين تصرف الفلوس تأتي للبقالة إلى آخرها فقرر هؤلاء جميعا الدعوة إلى مقاطعة هذا المكان بعد أن أخبر الشخص طبعا بعد أن أخبر الشخص أننا سنتبنى فكر فلم فنأمل منك أن تترك التعامل مع هؤلاء او هذه البنوك الربوية فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه بعد فترة يسيرة وإذا بصاحب المحطة يعلن عن تقبيلها ليش؟ لأن الأرباح قلت الأرباح قلت فعلاً وصار الناس يتجاوزون هذه المحطة إلى محطة أخرى قد يقول قائل طيب هذه الصرفات هل فيها أثر أو لها أثر أقول نعم. عندما تأتي وتدخل البطاقة ثم تخرج المال فإنك إن كنت صاحب صاحب مال في بنك غير ربوي فإن البنك غير ربوي سيدفع إلى البنك الربوي مبلغ أربعة ريالات قيمة هذه الخدمة المقدمة إذن كأنك ساهمت في دعم البنك الربوي بأربعة ريالات فكأ كانت نتيجة ذلك ارتفاع رصيد البنك الربوي من الأرباح او رأس المال بمقدار أربعة ريالات انظر كيف دعمت هذا البنك الربوي من حيث لا تشعر هو أمر يسير هو أمر بسيط لكننا نحن وللأسف الشديد نغفل عنه, نغفل عنه ومجال حسابات الربح والخسارة في الدنيا تختلف عنها في الآخرة هذه المجالات تختلف تماما لأن مجالات الربح في الدنيا والخسارة في الدنيا هي بمقاييسنا نحن لكن في الآخرة لا الأمر يختلف فربما كلمة واحدة يقولها الإنسان في الدنيا يرتقي بها في الجنة مراحل وربما كلمة واحدة يقولها في الدنيا يهوي بها في النار سبعين خريفة انظر إلى قواعد الربح والخسارة يتبرع بمسجد صغير مساحته صانتي في صانتي ومع ذلك يظفر ببيت في الجنة إذن قضية الربح والخسارة هنا معاييرها مختلفة تماما في الدنيا عنها في الآخرة ولذلك عليك دوما أن تضع مالك إلا في الخط الصحيح السليم حتى إذا سئلت يوم القيامة عن مالك من أين اكتسبت وفي أما فيما تكون الإجابة صواب ويتكون الإجابة سليمة صحيحة في مكانها الصحيح أذكر هنا مرة من المرات كنت أقف عند مخبز عند مخبز من المخبز التي مخبز تميز اللي يطول شوي وكان بجانب المخبز بقالة كبيرة وكانت هذه البقالة الكبيرة تبيع كل المجلات الفاسقة ودخان كذلك و... وأنا جالس أنتظر أحد الأولاد يأتي بالخبز يعني ربما أقول حدود ثلاث ساعة ربع ساعة ربع ساعة هذا هو هذه فترة الانتظار في هذه اللحظات الربع ساعة رأيت ثلاثة من الأشخاص الذين أعرفهم في الحارة ممن يتميزون بالخي... بالخيرية يخرجون من هذه البقاله وكل واحد معه مجموعة أكياس بكم من المقاضي قد أخذها من هذه البقالة فبدأت أحسب حساباتي بيني وبين نفسي كل شخص الآن خرج بثلاثة أكياس أو أربعة أكياس أقل شيء مئة ريال مما معدله مئة ريال مثلا فنقول هاي ثلاثمائة ريال ثلاثمائة ريال معنى هذا أن نسبة الربح فيها عشرين في المئة, عشرين في المئة. نسبة الربح أو خمسطاعش في المئة نقول في المئة يعني كل مئة ريال فيها 15 ريال ربح صاف هؤلاء الثلاثة إذن لدينا 45 ريال ربح إذن معنى هذا أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة دعموا هذا المكان الموبوء بـ 45 ريال أرباح صافية تدخل جيب هذا الرجل الذي يدعم الفسق والفساد لكن لو أن هؤلاء الثلاثة ومعهم ثلاثة ومعهم ثلاثة كل وهكذا امتنعوا عن الشراء من هذا المكان ثق تمام الثقة أن صاحب البقالة سوف يضرب الأخماس بالأسداس ليبحث عن مصدر تناقص الأرباح وعندما يعلم أنه بسبب السلاح الثالث عند ذلك سيعيد ترتيب أوراق ولعل هذا المثل يقود إلى مثل آخر كان هناك في إحدى مدن القصيم هذا ذكره لي أحد الإخوة هناك يقول كان هناك محطة كبيرة وكان بجوار هذه المحطة مزرعة كبيرة جدا لأحد التجار الكبار وكان هذا التاجر المزارع يتعامل مع هذه المحطة في أخذ كل احتياجاته من الديزل والبنزين وجميع أنواع الوقود فطبعا يعتبر هذا التصرف من هذا المزارع نوع من الدعم المميز لصاحب المحطة وفجأة وإذا بهذا المزارع الصالح يرى أن صاحب المحطة قد جلب مجلات أو جرائد بالأحر جرائد فيها صور نساء وغيرها وصار يبيعها فقط جرائد عند ذلك قرر قرارا الانقطاع عن هذه المحطة وإذا بأرباح المحطة تنخفض بشكل واضح بين. بشكل بيّن وواضح بل وتسامع بعض الأشخاص الأقل من هذا التاجر بفعل هذا التاجر فقلدوا طبعا صاحب المحطة صدم ووجد أن الأمر الآن يكاد أن يفلت من يده, من يده فما الحل يا ترى وإذا به يذهب إلى صاحب المزرعة في زيارة الله ويقول يا أبو فلان عسى ما شر وشي اللي حصل عسى ما زعلت علينا عسى ما في أحد العمال زعلت أو سو شيء أي شيء حصل تجاهك أنا سأعالجه لو أطرد كل العمال قال لا ليس هذا الأمر من العمان ولم يفعل أحد منهم شيء تجاهي بأي صورة من الصور لكن السبب أنك صرت تبيع شيئا يعلن الأشياء الفس... ال... ال... فيها معاصي بينة وواضعة ما هي فأخبره قال لك أنني منذ أخرج منك ألا تراها بعد اليوم يقول فخرج وإذا يص... به يصادر كل ما كان يباع من جراءة في هذه البقالة قال له ولك علي أن أعود, مر... أن أعود مرة أخرى إليك انظر كيف أنه استخدم السلاح الثالث فكانت النتيجة هذه الثمرة المقطوفة في سبيل إصلاح هذا الإنسان يعني هذا الإنسان كاد أن يميل قليلا في سبيل بحث أو البحث عن الأرباح التي فيها بعض الشبهة لأن هذا يعد من السحت لأنه يكون يبيع شيء فيه شبه أو فيه تحريم واضح هذا يعد من السحت ما جسد النما من سحت فالنار أولابة فهذا الإنسان استخدم هذا الاسلوب فأثمر هذه الثمرة المميزة الثمرة البينة إذن أحبة الكرام يعني هذه القضايا أو هذه المسائل تدعونا إلى أن يعني نفكر تفكيرا دقيقا في أن, أن القليل مهما كان يسيرا وبسيطا فإن أثره سيكون عظيما لا يلزم أن يكون عظيم عندك أنت بل سيكون عظيما عند الله سبحانه وتعالى ولذلك تعجبني هنا عبارة ذكرها محمد أسد محمد أسد هذا كان آه مستشرقا جاء إلى هذه البلاد في وقت الملك عبدالعزيز وكان هذا الرجل يسمى اليوبولد فايس وأعلن إسلامه وبدأ يدرس الإسلام ثم بدأ يؤلف عن الإسلام وفي الإسلام كانت له عبارة ضريفة عبارة ضريفة حقيقة جميلة أعجبتها يقول صرت أفكر وأفكر كثيرا لماذا يركز الإسلام على أمور غاية في البساطة غاية في البساطة ليش يركز عليها إذا أردت أن تدخل المسجد قدم رجلك اليمنى وقل كذا وكذا إذا أردت أن تخرج من المسجد قدم قدمك اليسرى وقل كذا وكذا إذا أردت أن تدخل دورة المياه فقدم اليسرى وقل كذا وإذا خرجت قدم اليمنى وقل كذا إذا أردت أن تلبس الثوب قل كذا يعني أمور بسيطة فلماذا يركز عليه الإسلام وتذكر في نصوص وتذكر من الآداب وتذكر مع الأذكار وتطبع وتصور وتنشر ليش؟ يقول بدأت أفكر وأفكر وإذا بي أصل إلى النتيجة أن الإسلام يريد من, الإنس من الإنسان أن يتربى على الاهتمام بالمسائل الصغيرة فيما يتعلق باتخاذ القرار أي بمعنى أنه لا يتخذ أمرا إلا بعد تفكير إلا بعد تفكير تريد أن تدخل المسجد فكر كيف تقدم هذه ولا هذه؟ تكون حاضر يعني قلبك حاضر فتدعو ولا لا عندما تخرج يكون قلبك حاضر كذلك وعندك تفكير فتخرج اليسرى قبل اليمنى وتذكر الدعاء إذن هنا نوع من استخدام التفكير في الأمور البسيطة اليسيرة فمن باب أولى أن يتربى الإنسان بعد ذلك على الأمور الأعظم والأكبر إذن يربى الإسلام في الإنسان المسلم عن طريق هذه المسائل البسيطة قضية أن يفعل شيئا مهما صغر إلا بعد تفكير إلا بعد تفكير إذن من هذا المنطلق نحن نعود لنقول إن الإنسان كذلك عليه أن يفكر عندما يتخذ قرارا بشراء أي سلعة كانت ولو كانت يسيرة ولو كانت قليلة ولو كانت بسيطة فإنها بسيطة عندك ولكنها قد تكون عظيمة في مكان آخر ولعل هذا المكان الآخر هو يوم القيامة فعلى ذلك إذا أردت أن تشتري شيئا مهما كان هذا الشيء سواء كان هذا الشيء مصدره دولة كافرة تعلن الحرب على الإسلام بشكل بين وواضح وصريح وتدعو إلى محاربة أهل الحق وقتلهم والقضاء عليهم فتقرر قرارا صالما أن لا تشتري هذه السلعة بأي صورة من الصور وتبحث عن البديل ولو كان أقل من, من ناحية الجودة وإن لم يوجد البديل وكنت مضطرا فعلى أقل تقدير نقول أن هذه من الاحكام الشاده وبالتالي لا تعمم على البقيه يعني تشتري لانك مضطر اليه وكذلك تنتقل الى الشق الاخر وان اي مكان مهما كان هذا المكان مهما هذا المكان داعما للشر باثوره المختلفه تحاول أن تستخدم السلاح الثالث في سبيل عدم الاستفاده هذا المكان من اقتصادك ولو كان يسير فهذا بنك وهذا مصراط وهذه بقالة وهذه محطة وهذا حلاق وهذا خياط وهذا كذا وهذا كذا كل ذلك ينبغي أن تترك يعني خياط لا يهمه أن يخيطة ثوبا في تشبه الكفار أو في إسبال أو غير ذلك تتركه لخياط آخر يلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى عندما يرى هذا الخياط اننا جميعا قد تركناه واتجهنا إلى غيره ممن يطبق شرع الله فإنه لا محالة إما أن يعلن الإفلاس وإغلاق المحل وإلا سيعود مرة أخرى إلى ما كان آآ آآ إلى, إلى, إلى ما نريده نحن من ولا يفرض علينا هو ما هو ما يريد ان ما نريد أن نفرض عليه نحن ما نريد أقول ما تسمعون وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله الموفق والهادي لسواء السبيل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد طيب نحاول نجيب على بعض الأسئلة وليس كل الأسئلة يقول السائل يعني يدعو أو يقول هل تدعونا إلى مقاطعة البقالة لتبيع المنتجات المنسوبة أو إلى بلد يعادي أهل الإسلام ويحارب الإسلام وكيف نقنع إخواننا وجيراننا بالمقاطعة أقول نعم أنا أدعوك إلى تبني ذلك وتدعو إخوانك لاستخدام اسلوب المقاطعة ولله الحمد والمن التقارير الصحفية المتتابعة المتواصلة تعطيك دلالات على نجاح هذا الاسلوب في سبيل تدمير القوة الاقتصادية لهذا البلد الكبير يقول ما دور الشاب المسلم تجاه الواقع الذي يعيشه من الناحية الاقتصادية طبعا مثل ما هي قضية قضية شائكة قضية الناحية الاقتصادية لأننا يعني نعيش مجموعة من الإفرازات الخاطئة في الجوانب الاقتصادية وقضية علاج هذه القضايا تتم من قبل الشخص بنفسه فالإنسان بنفسه يبدأ اولا في معالجة القضية الاقتصادية من ذاته هو فيما يتعلق بالتعامل مع الآخرين فيما يتعلق التعامل مع نفسه فإذا أصلح أموره الاقتصادية أدى ما عليه من فرائض اقتصادية أدى ما عليه من نوافل اقتصادية حارب كل فساد اقتصادي أو سعى إلى محاربته وانتشر هذا بين الجميع فإننا سنعيد بعد ذلك ترتيب أمورنا الاقتصادية وستكون النتيجة إن شاء الله في المصلحة أو ستكون النتيجة تصب في مصلحة الأمة يقول هل يمكن استخدام السلاح الثالث في هذا الوقت نعم يعني كل المحاضرة الآن أو الدرس يدور حول هذه القضية هذه القضية يعني قضية استخدام هذا السلاح يقول المقاطعة تكون لجميع دول الغرب أم اليهود فقط لا هي تكون لمن الأصل فيها أن تكون لجميع من يعلن العداء للإسلام جميع من يعلن العداء الصريح للإسلام وكلما كان مالك ذاهبا إلى أخيك المسلم كلما كان ذلك أولى وأصلح وأفضل بمعنى أنك عندك سلعة, يعني سلعة متقاربة النوعية وهذه لمصنع إسلامي متميز وهذه لمصنع كافر وحتى لو لم يكن معادي فالأصل أن تشتري هذا وتترك هذا لأن في ذلك دعم لأخيك المسلم هذا السؤال غريب يقول ما ما أغرب موقف حصل في السيرة للنبي الموقف كثيرة كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت له مواقف كثيرة جدا لعل منها الموقف الذي واجهه عليه السلام عندما عاد إلى الطائف من الطائف وقد أهين بالقول وبالفعل وضرب ورمي بالحجارة وأدمية أقدامه وكان دخوله إلى مكة صعب لأن كفار قريسة يسخرون منه ومن نتيجة فعله لأنه لم يجد نتيجة ومع ذلك في هذا الموقف الحرج العصيب يأتيه ملك الجبال مع جبريل ويقول له إن شئت لأطبقن الأخشبين عليهم أي جبلي مكة فيقول لا فيقول لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله يعبد الله لا يشرك به شيء أي أن الرسول عليه السلام سيصبر ويصابر ويتحمل إلى أن يلد هؤلاء أناس يغيرون توجههم الكفري إلى توجه إسلامي يقول ما هي أفضل الطرق التي تؤدي إلى تطبيق السيرة النبوية الشريفة المطهرة على أكمل وجه طبعا أفضل الطرق في هذه المسألة هي القراءة المتأنية للسيرة النبوية الاطلاع المتكامل لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور حياتي كلها فعليك أن تقرأ موجز ومختصر ساد المعاد في هدي خير العباد وتحاول أن تستقي هذا الهدي وتبدأ في تطبيقه على نفسك في الظاهر وفي الخلوة مع غيرك من زملائك وفي الخلوة إذا كنت, بين إذا كنت لوحدك واقفا بين يدي ربك سبحانه وتعالى ولعل أن نكتغي بهذه الإجابات أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وقلنا والله أعلم صلى الله وسلم ونحيطكم على الله. علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة وشكر الله لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عثمان الفارس على ما قدم وجعله في ميزان حسناته وإلى لقاء مع شريط آخر وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13767